يا ليتني كنت رقاوي يا ليتني كنت فيها من اشجار فرسا فيها جمر روعة انس يا ليتني كنت رقاوي يا ليتني كنت رقاوي وفي فسع يسلب مدفا شبانها أرواح الشبان يا ليتني كنت حمصاوي يا ليتني كنت حمصاوي وفي الدل عزة الإخوان مسكن ودر شيخ العدنان يا الله مع النثل والقرآن يا ليتني كنت دلباوي يا ليتني كنت دلباوي وفي درع عاخرة الخلق أسولها تلتع الأعين شفت على الطاغي النيرا يا ليتني كنت درعاوي يا ليتني كنت درعاوي وفي الدركة سلنا باديبا واشعلنا هجم البركا أبطلها بست في الميدان يا ليتني كنت دراوي يا ليتني كنت دراوي وفي الذي قيبها صنغا فيها الوافي والجابا الجبال والوديان يا ليتني كنت لذكاوي يا ليتني كنت لذكاوي وشعبك حمى شعب عينان رغم الجراحات ولا حزان وعن حار الحلل عدوان يا ليتني كنت حمواوي يا ليتني كنت حمواوي والخسكة غزوان قدحان وفي الشدد شباب شجعان على البكك وكل خوان يا ليتني كنت حسكيه وي يا ليتني كنت حسكيه وي جنة الرحمن شوف الورود والرمان يحميك ربي من الطغيان يا ليتني كنت مشكاوي يا ليتني كنت مشكاوي أما حلفت سكن لا حب لها قلة الأزمة أهديها الورد والريحان يا ليتني كنت خلباوي يا ليتني كنت خلباوي يا سوريا نجي في الوجدان يحميك ربي من الضيران يحفظك ربي نديان Neftekil bir rahi wal mali, Neftekil bir rahi wal mali. Yala la yala la hi ali, Yala la yala la hi ali, Yala la yala la hi ali, Yala tani kun